yâllım ma yelijü fi al-ardı ve ma yaxrüz minha مِنَ ma yenzilü min al-asma ve ma وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة والبلا وربّي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثال ذرة عالم الغيب لا يعزب عنه مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك لهم عذاب من رجس أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنٍّ مّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ الْحَدِيدَ أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدرها شهر ورواحها شهر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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرًا. وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة تَبَتِ الأرض تاكل ممن سآتى فلما خرت بَيَّرَت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب تَبَيَّرَت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة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 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السعير سير فيها ليا لي وأياما آمينين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق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 لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ولا تفع الشفاعة عينه إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟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 قُلِ ٱرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتْ بِهِ شُرَكَآءُ أَكَلاَ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَآ إِلَّا كَٰ فتل للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ولو تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَضْغَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لَّقَالُوا إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقال الذين استطعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك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 يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إياكم كَانُوا يَعْبُدُونَ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 ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنت بها تكذبون إذا تتل عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عم ما كان يعبد آباؤكم.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 قل انما اعيذكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تفكروا ما بصاحبكم من إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَامُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَطَّفُّونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ